جزا الله احباب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا لمحيرا صاحبي خير صاحبي وآل اشهدوا لا ذا لا لا على ارحام ان في النواصب لله واصحاب النبي محمد محمد كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي, صاحبي عارضوا لله لا زال أمره لا زال أمره, لا زال أمره في ثلاث من على إقامه في النواصب ثلاثة إصال من تعجب ربنا نجابت أعقابه وانطلب وانطلب خلافة عباس ودين نبينا تزايد في الأقطار من كل جانب من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة عصايم تكلو مثلها من ناشئين جمع. أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا كما كانوا خير صاحبي وعارضوا لله ذا سال امره جال لا إغرام أن في النقص منهم رجال يدفعون عدوه عدوه بشمر القنا والمضحات القوام و منهم رجال يطلبوا عدوه من أفضلي ومنهم, ومنهم رجال بينوا شرع ربنا وما كان فيه من حرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويد ترتين وحفظه مراتبي، مراتبي، ومنهم رجال أشتروم بعلمهم وهم ما به من ضرائب، من ضرائب. يا جل الله رضى النبي محمد يعني عن كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي وقالوا أشوف إلا لا زال أمرا وما على إرعام أن في نواصي ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كانوا من صحيحين وذحين صحيحين وذحين ومنهم رجال مخلصون لربهم بأنفسهم تصبوا بلاد الأجدب بلاد الأجدب ومنهم رجال يمتد يا دين من لادين من الله وصبي على الله لرضي الناس في حسن دلائل لا وفي عدده ذين على الله على الناس في حسن لا وفي عدده على الله الناس على الله الناس في of the passing